الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يقول الله تبارك وتعالى لما ذكر القبلة وتحويلها وما يكون من قالة السوء التي تصدر عن السفهاء من الناس سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فرد عليهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وهؤلاء الذين قالوا ذلك واعترضوا على تحويل القبلة هم اليهود كما هو معلوم وما ذكره بعض أهل العلم من أن ذلك يراد به أهل الإشراك أو أهل النفاق يمكن أن يكون قد صدر عنهم فهم ظنة ذلك والمقصود أن كل معارض لأحكام الله تبارك وتعالى وشرائعه فهو سفيه فهؤلاء اعترضوا على تحويل القبلة فسماهم سفها وإذا كان من اعترض على قضية واحدة استحق هذا الوصف فكيف بمن اعترض على الشرعي كله كيف بمن بدله وغيره بقوانين وضعية ونظم أرضية صنعتها حثالة عقول البشر قال الله بعد ذلك بعد أن ذكر هؤلاء السفهاء وما سيقولون ذكر أهل العدالة وهم من يقابلون هؤلاء من أهل السفه وخفة العقول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 وكذلك أي وكما هديناكم إلى الطريق الصحيح إلى الدين الحق إلى الحنيفية جعلناكم امه وسطا خيارا عدولا لتكونوا شهداء على الناس تشهدوا على الأمم في الآخرة أن الله تبارك وتعالى قد أرسل لهم الرسل وأنهم بلغوهم البلاغ المبين ويكون الرسول في الآخرة كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم رسالة ربه تبارك وتعالى أما القبلة فقال الله تبارك وتعالى في هذه القبلة وما جعلنا القبلة يعني الأولى التي كنت عليها وهي التوجه إلى بيت المقدس ثم حولناك إلى الكعبة إلا ليظهر ما علمناه في الأزل إلا لنعلم يعني علم الوقوع الذي يترتب عليه الجزاء فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون فنظائر هذا في كتاب الله عز وجل إذا قال الله لنعلم كذا ولنبلونكم حتى نعلم الله يعلم من يكون من المجاهدين والصابرين ولكن المقصود العلم الذي يترتب عليه الجزاء لأن الله لا يجازي العباد ولا يحاسبهم بمقتضى هذا العلم حتى يظهر ذلك في الخارج يعني حتى يظهر منهم الفعل الذي يسترتب عليه الجزاء حتى نعلم فهنا العلم الذي يتعلق به الثواب والعقاب وهو العلم المتعلق بما صدر متعلق بالوقوع لنميز من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيث توجهت ومن هو مزعزع الإيمان ضعيف اليقين فينقلب مرتدا على عقبيه وهذه القضية وهي تحويل القبلة لا شك أنها أمر شاق على النفوس إلا على الذين هداهم الله ومن عليهم بالإيمان والتقوى وما كان الله ليضيع إيمانكم وذلك الصلاة إلى البيت المقدس قبل تحويل القبله فإن تحويلها لا يكون الغاء للصلوات التي كانت إليها قبل هذا النسخ فهذا من رأفته ورحمته تبارك وتعالى بعبادة يؤخذ من هذه الآية الكريمة وهي الآية الوسط التي في المنتصف منتصف سورة البقرة حتى هذه الكلمة وسطا جاءت في منتصف هذه السورة وكذلك جعلناكم أمة وسطا وهذه الآية وصف هذه الأمة بالوسطية ولتكون شهيدة شاهدة على الأمم والرسول عليه الصلاة والسلام يكون عليها شهيدة هذا يدل على تشريف هذه الأمة وعلى منزلتها ومكانتها الرفيعة التي جعلها الله عز وجل بها فوصف الأمة بالعدول كذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا فهذا وصف من الله تبارك وتعالى تعديل لهذه الأمة فهذا لا شك أنه شرف لها عدولا خيارا الوصف الخيرية كذلك أيضا أن هذه الأمة تكون شاهدة على الأمم جعلناكم أمة وسطة عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس وكون هذه الأمة شاهدة على الأمم الأخرى يدل على أن هذه الأمة أفضل من سائر الأمم حيث جعلت شاهدة عليها وهذا المزكي لغيره أو الشاهد هو بمنزلة من العدالة لا يحتاج معها إلى تزكيه ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق لأنها أمة بشهادة الله هي الوسط جعلناكم أمة وسطة فيا خير أمة أخرجت للناس كما قال الله صراحة كنتم خير أمة أخرجت للناس لكن هذه الخيرية بماذا؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فلاحظ هنا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وصف هذه الأمة وأخر الإيمان بالله مع أن الإيمان بالله هو الأصل ولما ذكر أهل الكتاب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 قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق هذه الأمة لأنه أبرز أوصافها أما الإيمان فتشترك مع سائر الأمم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند سائر الأمم ولذلك قال الله عز وجل لُعِنَ الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وقال لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون فدل هذا على أنهم مطالبون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكنه في هذه الأمة أعظم وأشمل وآكد فقدمه فهو مزية تميزت به هذه الأمة فهذه الأمة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر استحقت الخيرية تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تفسير لقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس كذلك جعلناكم أمة وسط عدولا خيارا فيأخذون على يد السفيه ويعلمون الجاهل وتستقيم بذلك الأحوال ويعرف الحق من الباطل فلا يندرس الحق ويضيع بسبب سكوت العالم ومقارفات الجاهل فينشأ الصغير على المنكر ويألفه ويظن أنه من المعروف ومن هنا ليس لأحد أن يعتقد أو يقول أو يتفوه بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في خصوصيات الآخرين أو أنه افتئات عليهم أو أنه لربما اشتغال بما لا يعني اشتغال بأمر الناس هذا الكلام غير صحيح بل يجب الأمر بالمعروف نيع المنكر ونصح الجاهل تعليم الناس الخير والحق وبهذا يحصل الكمال فإذا وجد النقص سدد لكن بالطريق الصحيح بالطريق الصحيح وتؤتى البيوت من أبوابها أما تعطيل هذا الباب فهذا لا يمكن وذلك من الواجبات بالإجماع على خلاف بين أهل العلم هل هو من فرض الكفاية أو من فرض العين بناء على معنى من في قوله ولتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون علق الفلاح بهؤلاء فبعض أهل العلم قال الفلاح هو مطلوب أهل الإيمان وإذا كان لا يتحقق الفلاح إلا بهذا فهذا واجب إذن تكون من بيانية ولتكن منكم أمة كما يقول الإنسان لأولاده أريد منكم أولادا بررة يقصد الجميع وبعض أهل العلم يقول من تبعيضية ولتكن منكم يعني أن يكون بعض الأمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فإذا قام به البعض سقط عن الباقين فهذا على كل حال أقول استحقت به الأمة الخيرية صارت أمة وسط تشهد على سائر الأمم يوم القيامة أما إذا ترهلت الأمة وضيعت أمر الله تبارك وتعالى وتركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظهر فيها المنكر والفاحشة وتشبهت بأعدائها وأضاعت هويتها فإنها بذلك تكون قد تركت من الأوصاف التي تميزها والتي ترفعها والتي استحقت بها التفضيل والخيرية بقدر ما حصل لها من التضيع هذه الآية يؤخذ منها عدالة هذه الأمة لتكون شهداء على الناس والشهيد قوله مقبول الشاهد شهداء على الناس وإنما يقبل قول العدول وكذلك يؤخذ من هذه الآية الكريمة لاحظ وكذلك جعلناكم أمّة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الام هذا يمكن أن تكون للتعليل ويمكن أن تكون للعاقبة لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس على على الناس. فجاء بحرف على الدال على الاستعلاء. وذلك أن الشهيد كالرقيب والمهيمن. فهو بمنزلة أعلى من المشهود له أو عليه ويؤخذ من هذه الآية أيضا لاحظ لتكونوا شهداء على الناس, على الناس وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون الرسول عليكم لاحظ حرف على المتعلق لتكونوا شهداء ما قال لتكونوا على الناس شهداء لتكونوا على الناس شهداء لتكونوا شهداء على الناس فأخر الجار والمجرور على الناس وفي شهادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة ويكون الرسول عليكم ما قال ويكون عليكم الرسول شهيدا فلاحظ التقديم والتأخير في الموضعين يمكن أن يؤخذ من هذا والله تعالى أعلم أن الغرض في الأول تكون شهداء على الناس إثبات شهادة هذه الأمة على الأمم وفي الثاني اختصاص هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا شرف ليس بعده شرف النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد عليهم أما الأمم الأخرى فمن الذي يشهد عليهم تشهد عليهم هذه الأمة لا تشهد عليهم أمة هذه الأمة لا تشهد عليها أمة أخرى إنما الذي يشهد عليها من هو رسولها صلى الله عليه وسلم أما الأمم الأخرى فإن هذه الأمة هي التي تشهد عليهم لتكونوا شهداء فهذا قدم ما يتعلق بهم لأنهم يتشرفون بهذا على الناس وأما في ما يتعلق بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الرسول عليكم شهيدا عليكم شهيدا فشهادته صلى الله عليه وسلم تشريف, تشريف لهم وذلك أن المنة تحصل من الجهتين كما ظهر والله تعالى أعلم أيضا يؤخذ من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يمتحن عباده بالأحكام الشرعية كما يمتحنهم تبارك وتعالى بالأحكام القدرية كونية بالأحكام الشرعية إيجاب والتحريم النسخ وما إلى ذلك كما قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقيبيه فامتحنهم بتحويل القبلة فالله يبتلي عباده ويمتحنهم الأحكام التي يشرعها لهم فما على العبد إلا أن يذعن ويسلم ويستسلم لأحكام الله عز وجل لا يعترض ويقول هذا الحكم أنا غير مقتنع فيه هذا الحكم ما استوعبته ولا استطاع عقلي أن يتقبله وما عقلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا هنا لا مجال لأن يقول إنسان أعرض على عقلي كما يقول بعض الناس أعرض النصوص على عقلي فما قبله عقلي قبلته إذن صار العقل هو المتبوع صار العقل إله من دون الله عز وجل صار معبودا الله يقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوه هو إذا كان الهوى يصير إلها يعبد لأنه متبوع فالعقل كذلك قد يكون صنما هذا الذي يقول لا أقبل من الوحي ولا غير الوحي إلا ما أعرضه على عقلي فما دخل في عقلي وقبله عقلي قبلته إذا صار الأصل والمعبود والمتبع هو العقل وليس الوحي والله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي ويقدم الجار المجرور فبما الحصر ما في اهتداء إلا بما يوحي يوحي ما قال بما يملي علي عقلي ما هو العقل ما قيمة العقل الذي يعارض النقل والوحي وكم يضيع بسبب هذه من خلق ربما يتلقون هذا بدورات لا تؤجر عقلك لا تؤجر عقلك لا تلغي عقلك اعرض كل شيء على عقلك مساكين فيتلقفون ذلك ويتبنون مثل هذه الأفكار المنحرفة التي قد تذهب بآخرتهم والله المستعان فإذا الله تبارك وتعالى يبتلي العباد بالأحكام المرأة قد تقول لماذا نحن الحجاب؟ لماذا لنا نصر الميراث؟ لماذا نؤخر؟ لماذا نصلي خلف الصفوف؟ لماذا نمنع من مخالطة الرجال؟ لماذا نؤمر بالقرار في البيوت؟ لماذا دية المرأة نصف دية الرجل؟ يقال الله يبتلي عباده وهو عليم حكيم حكم عدل أحكامه في غاية العدالة وابنها على العلم والحكمة يضع الأمور في مواضعها ويقعها في مواقعها ألا يعلم من خلق؟ سواء ادركنا هذا أو لم ندرك حكمته نحن ندرك أن الذي شرعه حكيم وهذا الكون في تسيره حينما يخطف الله عز وجل من بين أيدينا من نحب أو حينما يبتلين بما نكره أو نحو ذلك لا يعترض الإنسان يقول يا رب أنا مطيع تقي والبلاء يساق إلي سوقا وآخرون لا يعرفون الله يعيشون في بحبوحة من العيش هذا لا يقوله من عرف ربه معرفة صحيحة إذا أحب الله قوما ابتلاهم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وكما سمعتم في الآيات لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المياد فالابتلاء يساق لأهل الإيمان في أنفسهم وفي أموالهم ونسأل الله عز وجل ألا يجعل مصيبتنا في ديننا إذا أيها الأحبة أحكام الله القدرية وأحكامه الشرعية يجب التسليم والرضا بذلك كله هذا هو حال المؤمن ولا والامتعاف إنما يثق الآن الإنسان حينما يركب في الطائرة بين السماء والأرض يأكل ويمرح ويانس وهو مطمئن قرير العين وليس بمشغول في سير هذه الطائرة ولا في ما عسى أن يصنع هذا القائد بهذه الطائرة مع أنه لا يعرفه لكن هو عنده ثقة أنه ما وضع في هذا المكان إلا من هو أهل له فيركب وينام أو يقرأ صحيفة ويأكل ويشرب وهو قرير العين ليه؟ لأنه مطمئن أن هذا اللي يقود الطائرة أنه أعلم بعمله لا يحتاج أن يأتي إليه ويقول انتبه احذر أمامك كذا إذا كان هذا في قائد طائرة لا تعرفه ويخطئ ويصيب بشر ويصيبه الذهول ويمكن أن ينام أو يموت أو يغمى عليه تصيبه نوبة صرع أي شيء إغمى ومع ذلك أن تقرير العين فكيف بالله عز وجل الذي يدبر أمر هذا الكون لا يضل ربي ولا ينسى لا تأخذه سنة ولا نوم أطمئن تماما أطمئن تماما هذه الأقدار التي يسوقها, لك يسوقها عليم حكيم على كل شيء قدير وأعلم بخلقي هو الذي خلقهم وأوجدهم فهو فلا تشغل بالك في هذه الأمور عليك بطاعة الله والتسليم والإبعاد والرضا أما لماذا أو كيف ولماذا لا يفعل كذا ولماذا يفعل كذا هذا ليس لك ليس من عملك هذا ثم الذي يدبر هذا الكون حكيم وعليم فلا تقلق لا تنزعج اختار مرض اختار لك ابتلاء اختار لك كذا لا تقلق أهم شيء أن يكون الذي بينك وبينه عامر هذا أهم شيء وما وراء ذلك لا شأن لك به والله المستعان ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية ما جعلنا القبلة التي كنت عليها اختار الله عز وجل مدة التوجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا تمحيصا للنفوس يمحصها يمحصها من كل رواسب الجاهلية ومن علائقها التي كانت تتعلق بها ليمحص النفوس لتكون متبعة لأمر الله الزوج كانوا في الجاهلية يعظمون البيت فتحويلهم إلى بيت المقدس أذم بحد ذاته امتحان للنفوس وتنقية لها من مألوفاتها وعاداتها لتكون تابعة لأمر الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس ويصلي في المدينة يستقبل بيت المقدس والكعبة خلفه ثم يظهر بعد هذا كله بعد النسخ والتحويل من هو المرتاض بالإيمان الذي ارتاضت نفسه ومن هو المضعضع المزعزع الذي يذهب هنا وهناك ويتشكك لأدنى امتحان إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبيه وهذا يدل أيضا وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أن بعض الأوامر الشرعية أو النواهي شاقة على النفوس لكن ما الذي يهونها الإيمان والهداية وترويض النفس على الطاعة وإن كانت لكبيرة هي أمر شاق تحويل القبلة إلا على الذين هدى الله فدل على أنه بقدر هداية الإنسان قدر ما يحصل له من الهداية بقدر ما يحصل له من الرسوخ والثبات فلا يتضعضع ولا يتزعزع فتذهب عنه هذه المشقة وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم إلى بيت المقدس لا يضيع فدل على أن العمل من جملة الإيمان وعهل السنة يستدلون بهذه الآية على هذا المعنى إن الله بالناس لرؤوف الرحيم فهذا تذيل يؤكد هذا المعنى أن الله لا يضيع عمل المؤمن ولا يذهب هباء وفيه أيضا إظهار للمنه الرأفة هي رحمة الرقيقة أرق الرحمة يقال لها رأفة فالحكم المنسوخ يلغي العمل بالحكم في المستقبل وليس ملغيا لما مضى من أعمال العاملين على وفق ما أمرهم الله تبارك وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله لاحظ جاء بالاسم مظهرا مختصر وجاء بالضمير ما قال وما كان الله ليضيع إيمانكم إنه بالناس لرؤوف الرحيم فالإظهار في موضع يصح فيه الإضمار يكون لنكته يكون لمعنى لملحظ فهنا إظهار ماذا في هذا الموضع للتعظيم ما كان الله، فهذا أعظم وأفخم مما لو قال إنه بالناس لراوف رحيم. ألاحظ تقديم بالناس إن الله بالناس لراوف الرحيم. قدم على متعلقه وهو لراوف رحيم. ما قال إن الله لراوف الرحيم بالناس، وإنما قال بالناس لراوف الرحيم يدل على عناية عناية بهؤلاء. الناس إن الله بالناس فقدمهم فهذا يدل على شدة تعلق رحمته بهم ولسوقها وعلوقها بهم فالله أرحم بعباده من الوالدة بولدها لحظة التقديم وما أفاده هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه هل عندكم إضافة أو تعليق أو سؤال تفضلنا نعم الرؤوف أخص من الرحيم قلنا الرأفة أرق الرحمة رق الرحمة رحمة رقيقة هذه الآية هي من قبيل نسخ القرآن للسنة نسخ القرآن للسنة هذا مثال واضح لأن استقبال بيت المقدس لم يكن بالقرآن ما أمر به القرآن وإنما ثبت في السنة فهذا مثال واضح على نسخ القرآن لما ثبت في السنة نعم قصدك إقامة الحجة ولا ماذا فهمت هذا القدر يكون شهداء عليهم تقصد من أجل إقامة الحج عليهم قامت الحج أننا بلغناكم أو تقصد من أجل والله تكثير المشهود عليهم شهداء هم سيشهدون على الأمم سواء دخلوا في الإسلام أو لم يدخلوا في الإسلام هؤلاء لهم حكم أهل الفترة لكن لا يكون المقصود بالدعوة دعوة هؤلاء من أجل أن نكون شهداء عليهم وإنما ذلك مما أمرنا الله عز وجل به. به أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعيضة ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إلى غير ذلك من النصوص فنحن مأمرون بالبلاغ لكن نحن ندعوهم لماذا ندعوهم لهدايتهم من جهة وإقامة الحج عليهم من جهة أخرى لسنا ندعوهم من أجل أن نكون شهاداء عليهم يعني هذه الأمة المسلم منهم والكافر هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الكفار من أمة الدعوة وأهل الإيمان من أمة الإجابة والعدول الخيار هم المسلمون هم الذين يشهدون على سائر الأمم يشهدون على سائر الأمم نعم. هذا طبعا حكم عام إجمالا فينبغي للأفراد أن يرتقوا بأنفسهم ليكونوا بمنزله يستحقون فيها مثل هذا التكريم وبذلك ترتقي الأمة بمجموعها لكن هل يعني أن كل فرد من هذه الأمة هو من العدول الخيار ولو كان من أفجر الفجار الجواب لا ليس كذلك فبعض الناس لا يقبل شهادته ولا في صرة بقل الكلام على مجموع الأمة وليس على الأفراد فالأفراد فيهم العدول وفيهم غير العدول ولذلك يطلب في عند القاضي العدالة ويطلب المزكي للشاهد بمجموع الأمة مجموعة الأمة هذه الأمة عدول خيار وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله كل خير عند غير المسلمين فعند المسلمين مثله وأضعافه إذا لا تبحث عند الآخرين كما يقول بعض الناس خذ الخير اللي عند اليهود وخذ الخير اللي عند النصارى وخذ الخير اللي لا تأخذ الخير اللي عندهم كل خير عندهم فعند المسلمين أضعافه وأهل البدع من أهل القبلة كل خير عندهم فعند أهل السنة أعظم منها إذا لا تتعب لا الكلام إن الله بالناس لراوف الرحيم بكل الناس لكن هنا جاء به بعد قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم فمن رأفته ورحمته إنه لا يضيع عمل العاملين ولكن إن الله بالناس لراوف رحيم والله تبارك وتعالى ذكر تعلق رحمته الرحمن على العرش استوى فذكر هذا الاسم الكريم قال ورحمتي وسعت كل شيء فرحمته واسعة لكل الخلق في العالم العلوي والسفلي واستوى بأوسع الصفات على أوسع المخلوقات وهو العرش الرحمن على العرش استوى فالله يقول ورحمتي وسعت كل شيء فلو أن الناس تخلوا عن رحمة الله طرفة عين لما بقي أحد لكن رحمته بأهل الإيمان هذه رحمة خاصة بهدايتهم توفيقهم وتنزل الألطاف بهم وما إلى ذلك من هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور طيب السلامة الله